<تصفيق> الضالين <تصفيق> آمين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إن ك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها